الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معنا اليوم إن شاء الله السؤال التاسع عشر والعشرين من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال التاسع عشر يقول انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد فيقولون إذا انتقدت فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاء يلزمك أن تذكر محاسنه وهذا من باب الإنصاف والموازنة فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟ هذا السؤال بارك الله فيكم أجاب الشيخ زال الله خير بما يشفي ويكفي وذكر بوا نفسه أن هذه المسألة تقدم الجواب عنها وهي مسألة منهج الموازنات مع أهل البداء وفصل الشيخ زال الله خير هنا أيضا تفصيلا زائدا ماتعا فارجعي إليه فهو نافع ونحن نكتفي به إن شاء الله ثم ننتقل إلى السؤال الذي بعده قال السائل ما تقول في من يقول إن خصومتنا لليهود ليست الدينية، لأن القرآن الكريم حظ على مصافاتهم ومصادقتهم فأجاب الشيخ جزاء الله بكلام نفيس طيب وذكر أن هذا الكلام فيه خلط وتضليل وذكر أن اليهود كفار وقد كفرهم الله تعالى ولعنه، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم إلى آخر ما أجاب به من كلام طيب جزاء الله خير وهذه المسألة مما يدندن بها كثيرا الإخوان المسلمون ويعتقدها الكثير منهم وهي عدم كفر اليهود والنصارى وموالاتهم ومحبتهم ومصادقتهم هذا يدندن به الإخوان كثيرا الإخوان المسلمون <تصفيق> وتجده في إعلاناتهم وفي إذاعاتهم وتجدهم أيضا يدعون إليه بقوة بين الناس كان كفر اليهود والنصارى عند الناس من الأمور المسلمات اليوم قد تزعزعت هذه العقيدة في نفوس كثير من الناس بسبب هؤلاء القوم وبسبب غيرهم أيضا ممن لهم نفوذ ولهم أيد طويلة في التأثير في أفكار الناس فبدأ ينتشر هذا الأمر بين الناس وأنهم أهل كتاب طيب تقول للناس طيب إيش يعني أهل الكتاب؟ ولك ليس كفار وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الله سبحانه وتعالى سمى أهل الكتاب في كتابه أنهم كفار ثم كفر لبنا تبارك وتعالى اليهود والنصارى في كتابه الكريم وبين ذلك بيانا واضحا لا يجعل فيه مجالا للشك لأحد لو لم يكن من كفرهم إلا أنهم يكذبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به لكان كافيا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقال سبحانه أيضا في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات في هذا المعنى كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين كذبوا به عليه الصلاة والسلام لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار فتكفيرهم موجود النص صريح في كتاب الله فمن لم يكفرهم فقد كذب بكتاب ربه تبارك وتعالى فهو كافر راجعوا نواقض الإسلام الناقض الثالث رسالة نواقض الإسلام الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحع مذهبهم كفر وانظروا إلى شرحه بشرح الشيخ صالح الفوزان فهو أفضل شرح على هذه النواقض فيما أظن والله أعلم شرح النفيس فصل في هذا الموضوع تفصيلا ماتعا وبين كفر اليهود والنصارى وذكر أن هناك اليوم مؤتمرات تقوم على تقرير وحدة الأديان يسمونه حوار الأديان لكن هو ليس حقيقة حوارا من أجل احتجاق الحق وإبطال الباطل لا وإنما هو حوار من أجل الوئام والأخوة الدينية كما يريدونها وهي كفر صراح هذه الأخوة الدينية تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبني على مسألة كفرهم وعدم كفرهم الموالا وهذه التي يريدها الإخوان ويدعون إليها موالاة اليهود والنصارى ومحبتهم هذه العقيدة كلها عند الإخوان أسسها حسن البنا ثم بعد ذلك تبناها كثير من الإخوان المسلمين وقبل مدة ليست بالطويلة أخرجت حركة حماس وهي من الإخوان المسلمين وثيقة قررت فيها هذا الأمر أن نزاعنا مع اليهود ليس نزاعا دينيا وإنما هو نزاع على الأرض إذن نزاع دنيوي ليس نزاعا دينيا طب لماذا إذن تلبسون على الناس وأنكم حزب ديني وإسلامي والشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله أين ذهب هذا كله؟ انتهى نقض كله حتى تعلموا أن هذا الحزب وظيفته هو التلبيس والكذب على الناس من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الجهاد في سبيل الله وأنتم لا يهمكم هذا الأمر لأن اليهود إخواتكم والنصارى إخوتكم كما تقولون أنتم بأنفسكم والصراء معهم ليس دينيا لذلك تدخلون في حزبكم من النصار معكم في الحزب نصار أين الجهاد في سبيل الله والكفاح والولول والإلى آخره ذهب كله أدراج الرياح فصار حزبكم حقيقة هو حزب دنيوي بحت يبحث عن الكراسي وتحقيق المصالح الدنيوي يقولها صريحة ولا تلبسوا على الناس واريحون واستريحوا هذا واقعهم الله سبحانه وتعالى أمر بعدم اتخاذهم أولياء اليهود والنصارى وحذر من ذلك وبيّن أن من اتخذهم أولياء فهو منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض آيات كثيرة وصريحة في هذا الأمر فكونوا على حذر بارك الله فيكم وارجعوا كما ذكرت لكم إلى الناقض الثالث من نواقض الإسلام بشرح الشيخ فهي تفصيل طيب وزيادة على ما ذكرنا الآن الذي يهمنا هنا هو بيان هذه المناهج المبتدعة وأن الأمر كما قال السلف رضي الله عنهم قالوا البدعة بريد الكفر تؤدي إلى الكفر وهذه صورة من الصور فاحذروا بارك الله فيكم من هذا الحزب الخبيث الذي يلبس على الناس ويغشهم واخدعهم انظروا إلى أفرادهم تأملوهم وعرضوا أفعالهم وأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله سلم ومنهج السلف الصالح هل تجدون ذلك متحققا بالفعل فيهم قولا وعملا تجدهم من أبعد الناس عندي عن عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبالون بها. لا يرفعون بها رأسا. إلى ما يدعون التوحيد لا يبالون به. السنة لا يبالون بها. المعاصي يتحايلون عليها بأنواع التحايل من أجل أن أن يرتكبوها. هؤلاء هم وهذه حقيقتهم ومن عجراهم عرفهم أي دين هذا بيننا وبينهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو يكشف الحقائق اعرضوا أقوالنا نحن وهم وأفعالنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله سلم وعلى منهج السلف الصالح وهو الفاصل في الأمر حتى تعلموا أن هؤلاء القوم من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وأحذر أشد التحذير من هذه العقيدة الفاسدة عقيدة وحدة الأديان التي ينشرها الإخوان ومن كان على طريقتهم في هذا الأمر بين الناس اليهود والنصارى كفرهم أوضح من عين الشمس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزاع النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يوم أن ظهر في المدينة إلى يومنا هذا هو وأصحابه ومن كان على طريقته هم دين ونحن دين وأنت تقرأ في كل يوم أكثر من سبعة عشر مرة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير اليهود ولا النصارى ثم تأتي وتقول هم أخوتنا وتواليهم وتحبهم وتناصرهم وهم يبغضونك ويعادونك ويحاربونك في الدين لا لشيء آخر يخرج كبير من كبارهم يقول لك الحرب الصليبية بدأت على الإسلام يتراجع سياسة لكن هذه الحقيقة ويستلم الآن رأس آخر من رؤوسهم ويصرح بعدائه للإسلام وبتعصبه للنصرانية اليهود في في في في فلسطين يربون أبناءهم على بغض الإسلام والمسلمين العمليات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا ضد المسلمين لأنهم مسلمين من قبل النصارى على قدم وساق في وسط أفريقيا يذبح المسلم لأنه مسلم من قبل العصابات النصرانية اليهود في فلسطين يذبحون المسلمين لأجل أنهم مسلمون ويأتيك هذا الأحمق ويقول لك هم أخوتنا والله المستعان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته أكذا ربنا قال لك يكذب الله في كتابه ويذهب يصدقهم في أكاذيبهم أي إسلام هذا الذي عهم علي أما آن لك أيها المخدوع أن تصحوا والله المستعان ونعل في هذا إن شاء الله كفاية لمن كان له عقل أن يتنبه لما يدور من حوله ولا يكن حطبا من الحطب الذي تجمعه جماعة الإخوان المسلمين لليوم الذي يعدون له العدة والله المستعان.